118. فلا تظلموا فيهن أنفسكم 119. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 110. واعلموا أن الله مع المتقين 111. 119. في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا مَا حرم الله زين لهم سوء أعمالهم 115. والله لا يهدي القوم الكافرين 116. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفُذُوا يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 116. وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 117. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم 115. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 116. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم